بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والموح فيها بإذن من كل أمر سلام انهي حتى مطلع الفجر